بسم الله كاذب كفار لو أراد الله أن يتخل ولدا له فام تغور الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى أله هو العزيز الغفور действие لم وَاذِخْرِ قَوْمَ قِنْطِرٍ يَقُولُونَ مَاتٌ فَلَا ذَلِكُمُ مَا أَمَرَ لَا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ كُرِبُهُمْ إِذَا هُمْ يَعْمَهُونَ لايه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل ودار لله تمت لغبك فريك قليلا إنك من أصحاب النار أما وقى وَمَن نَّيْعَنُهُ وَالَّذِينَ لَا الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا أبذر الله مرع لصله الدين وهملتني أن وَيُثْرِفُ فِيهِ عذابَ يَوْمٍ نَائِبٍ قُلِ اللَّهَ رَبِّي ذُو مُلْكٍ من دونه قل إن الخاترين الذين فلا ذلك هو الخسران المبين له ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين جثنوا الصاغون أن يربدوها وأنا برو إلى الله له تبيوننا احسننا الذين هذا أَلَمْ كلمة العذاب يُنَذِّرُ هل <تسجيل> وا إذا أنك لديك ترالع للألباب أفمن شرح الله صدره للرخلال فهو بابهم متشابها مثل يتقشروا من وجود الذين يا من بمن حيث لا شؤون، فأبقهم الله الخزيا في الحياة. ولا عذاب اخر في اسفل لو كانوا يغله القرآن من كل ما في الأرض لهم يسند كانوا قرآن غير رضيع وجل ضرب الله مثلا وزلا الحمد لله بل أكثرهم لا نظلمون إنك من وَمَا إِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي شَكٍّ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَسَاءَلُونَ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ يا <تصفيق> ذلبا صديق الجحه أليس في جهنم مسو ال الكافرين والذي أَأَمْ يُؤْذِي وَذَاكَ أحسن الذي كانوا يعملون <تصفيق> أليس الله بكافر عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُمْ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ بِانْتِقَامٍ وَلَئِنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا قل حكي الله علن يتوكل المتوكلون قل يا قوم يعملوا على مكانة توفَتَ أَغْلَمُونَ مَنْ يَسِيهِ في فمانا سدا فدينا سي ويرضى عليها الموت ويرسل الأخرى أدل مسمى إن في ذلك لأ We're له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اسمأ لا يؤمنون بالآخرة وإذا بكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْمَ الْغَيْبِ وَالشَّادَةِ أَنْ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومسله معه لفدوا به من سوء العالم وتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق وَإِذَا مَتْبَ ولكن أكثرهم لَا تُؤْمِنُ وَلَا كِمَا أَتَىٰهُ إِلَّا الَّذِينَ مِن قبلهم فَمَا والذين ظلموا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل سَوْءٌ وَأَنْتَ أو تقول أن and you're all no وخاله <تصفيق> وتعالى седьм Wa acharrafata الذين كفروا إلى جهنم زمرا الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين الذين تقوا <تصفيق> سلام عليكم طبتم فدخلوا يا خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا من اذْرِم فِيهِ وَقُلْ لِأَبِينَهُ بِالصَّفْوِ وَقِيلَ الصَّوْلُ لِلَّهِ رَبِّ